أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بكل شيء إن عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز لله وأن الله مخز الكافرين الكافرين أنكم غير معجز لله وأن الله مخز الكافرين واعلموا أنكم غير معجز لله وأن الله مخز الكافرين الكافرين أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مُعذِّز الله وأن الله مخز الكافرين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مُعذِّز الله وأن الله مخز الكافرين أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغفر الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إلى الناس يوم الحج الأكبر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 أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبت فه خير لكم فهو خير لكم خير لكم فإن تبت فه خير لكم فهو خير لكم وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ فعلموا أنكم غير معجز لله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم بعذاب أليم, بعذاب أليم بعذاب أليم بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يضاهيهم وَلَمْ يُظَاهِرُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ثم لم ينقصكم شيئا شيئا و لم يظاهروا عليكم أحدا فاتم فاتم إليهم عهدهم إلى مدته ثم لم ينقصوكم شيء أو لم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ثم لم ينقصكم شيء أو ولم يظهر عليكم أحد ثأر مُو إليه معهدهم إلى مدّتهم إلا الذين عهّدمو من المشركين ثم لم ينقصكم شيء أو ولم يظهر عليكم أحد ولم يُظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ولم يُظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلقل الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم وحصروهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد.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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ مَا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَإِنْ حَدُّ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبله ما منه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبله ما منه ذلك بأنهم قوى لا يعلمون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 إلا الذين عاهدتمو عند المسجد الحرام فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم إلا الذين عاهدتموا عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم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 إلا ولذمه كيف وَإِيَّاضَهُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِي كُمُوْ إلَّا وَلَذِمَهُ لَا يَرْقُبُ فِي كُمُوْ إلَّا وَلَذِمَهُ كَيْفَ وَإِيَّاضَهُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِي كُمُ إلَّا ولا لا يرقو فيكم إلا ولذهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون يرضونكم بأفواههم وتأباق قلوبهم وأكثرهم فاسقون وتأباق قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله فمنو قليلا فصدوا عن سبيله اشتروا بآيات الله فمنو قليلا اشتروا بأيات الله فمنو قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولذمه ولذمه إلا ولذمه لا يرقبون في مؤمن إلا ولذمه في مؤمن إلا ولذمه لا يرقبون في مؤمن إلا ولذمه وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ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 ونفصّنُ الآيات ونفصّنُ الآيات لقومٍ يعلمون ونفصّنُ الآيات لقومٍ يعلمون لقومٍ يعلمون وإن كثو أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أهمل مدل الكفر اهمة الكفر وان نقثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا اهمة الكفر اهمة الكفر وان نقثوا من بعد عهده وطعنوا في دينكم فقاتلوا أهمة الكفر ائمه الكفر ائمه الكفر ائمه الكفر ايمانهم من بعد عهده وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر وَإِنَّكَ ثُوُّ أيمانهم من بعد عهدهن وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَهْمَتَ الْكُفْفِ أَهْمَتَ الْكُفْفِ إِنَّهُمْ لَا أيمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ لا إيمان لهم لعلهم ينتهون لا إيمان لهم لعلهم ينتهون لا إيمان لهم لعلهم ينتهون إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة نكتوا إيمانهم وهموا بإخراج رسول وهم بدؤوكم أول مرة ألا تقاتلون قوما نكتوا إيمانهم وهموا بإخراج رسول وهم بدؤوكم وهم بدؤوكم أول مرة أول مرة نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة وهم بدؤوكم وهم بدؤوكم أول مرة وهم بإخراج رسول وهم بدؤوكم أول مرة وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحب أن تخشوه إن كنتم مؤمنين مؤمنين إن كنتم مؤمنين مؤمنين فالله أحب أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويحزهم وينصركم عليهم وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويحزهم ويصرخ عليهم ويشف صدور ويشف صدور قوم مؤمنين مؤمنين ويذهب أيضا قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. يشاء يشاء ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبة أن تتركون ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه وليجه ولا المؤمنين وليجه أم حسبتم أن تتركون ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيٌّ جَاهٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا ولم ولم مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ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 ما كان للمشركين أين يعبروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما كان للمشركين أي يعموا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أنفسهم بالكفر شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وفي النار هم خالدون حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسا أولئك فعسا أولئك أي يكون من المهتدين فعسا أولئك أي يكون من المهتدين فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ولم يخشى إلا الله فعزائلك أي يكون من المهتدين أي يكون من المهتدين إنما يعمر مساجد الله منا منا بالله واليوم لا خير وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم لآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله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 وأقام الصلاة وأدَّى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعساء أولئك فعساء أولئك أين يكونوا من المهتدين إنما يعمُر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أ يكونوا من المهتدين اجعلتم سقايه الحجاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله كمنا منا بالله واليوم لا خير كمنا منا بالله واليوم لا خير وجاهد في سبيل الله اجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله اجعلتم سقاة الحج وعمرة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد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 dan mereka sangat mencari kepada Allah dan mereka sangat mencari kepada Allah dan mereka berjaya dengan Allah dan mereka sangat وأنفسهم أعظم درجة عند الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ الْفَائِزُونَ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات, وجنات لهم فيها نعيم مقيم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمته منه ورضا وجنات لهم فيها نعيم مقيم ورضا وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم إن الله عنده أجر عظيم إن الله عنده أجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان يستحب الكفر على الايمان اولياء ان يستحب الكفر على الايمان لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أهني استحب الكفر على الإيمان. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوالكم اولياء ان يستحب الكفر على الايمان اولياء ان يستحب الكفر على الايمان لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياءهم استحبوا الكفر على الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر إن استحب الكفر على الإيمان وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان على الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم, وإخوانكم أولياءهم استحبوا الكفر على نيمان يا أيها الذين آمروا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وأولياء أن يستحب الكفر على ليمان وميت ولهم منكم فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الظالمون وميت ولهم منكم فأولئك هم الظالمون وميت ولهم من فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال لقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها و مساك مترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بأمره ومساك مترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجاهد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامركم وعشيراتكم واموال نق ترفتموها وتكاره تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وَاجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وأموال نقت رفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضن لها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بأمره ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد, وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قل إن كان آباءكم وأبنكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ قتَرَفْتُمُها وأموالٌ قتَرَفْتُمُها وتجارتٌ تخشون كَسَادَها ومساكن ترضونها ومساكن ترضى لها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره بأمره قل إن كان آباءكم أباؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ قتَرَفْتُنُهَا وأموال نقت رفتنها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضى لها ومساكن ترضى لها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقدرتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضى لها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره بأمره والله لا يهدي القوم الفاسدين لقد نصركم الله في مواطن كثير كثيره كثيره ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت مدبرين بما رحبت ثم وليت مدبرين فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْءٌ أَوْ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلِيتُمْ مُدْبِرِينَ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْءٌ أَوْ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلِيتُمْ مُدْبِرِينَ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 فلم تغن عنكم شيء أو وضاقت عليكم لرض بما رحبت ثم وليتم ثم وليتم مدبين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيء أو وضاقت عليكم أرض بما رحب ثم وليتم ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعدّب الذين كفروا. وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعدّب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين الكافرين وذلك جزاء الكافرين الكافرين ثم توب الله من بعد ذلك على من يشاء يشاء يشاء من يشاء من بعد ذلك على من يشاء من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا بعد عامهم هذا Wan khifatum gaile, fasyufa yunni kum Allah min fadzlihi insha. Fasyufa yunni kum Allah min fadzlihi insha. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن شاء وإن خفتوا عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء من فضله إن شاء وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتى الجزية عن يد وهم صاغرون وهم صاغرون قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم آخر ولا يحرمون ما حرر من الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعط الجزية عدّهم صاغرون عيدين وهم صاغرون, عن يد وهم صاغرون قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحذرون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يقتل الجزية عن يد وهم صاغرون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 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم بافواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يُؤفكون يوفكون أنا يوفكون يُؤفكون أن يُؤفكون يُؤفكون أني يأفكون يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم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 ابابهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku bersaksi bahwa Allah tidak memiliki sesama yang beriman kecuali orang-orang yang beriman إله واحدا وما أمر إلا ليعبدو إله واحدا إله واحدا لا إله إلا هو هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بيفواههم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون اين يتم نوره ولو كره الكافرون ويا الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ويا الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.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 بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بالهداه ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبال والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. لا يأكلون أموال, أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون. لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله انك كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرحبان لا يأكلون أموال الناس لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله إن كثيرا من ال... أحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يا أيها الذين آمنوا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 والذين يكمزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم بعذاب لين بعذاب, بعذاب, بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في نار جهنم نم فتُكَوَّبَها جباهُم وجنوبُهم وظهورُهم يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكَوَّبَها جباهُم وجنوبُهم وظهورُهم يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكَوَّبَها جباهُم وجنوبُهم وظهورُهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض يوم خلق السماوات والارض, والأرض إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرب منها أربعة الحرب منها أربعة الحرب, منها أربعة الحرب ذلك الدين القليل فلا تظلم فيهن أنفسكم فلا تظلم فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كاففا كما يقاتلون لكم كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسي زيادة في الكفر إنما نسيء زيادة في الكف إنما نسيء زيادة في الكف يضل به الذين كفروا يحدونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما واطئ عدة ما حرم الله لِواطُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ لِواطُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ لِواطُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَثُرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِواطُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ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 زجنا لهم سوء, سوء أعمالهم سوء أعمالهم سوء أعمالهم زجنا لهم سوء أعمالهم زج لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الكافرين الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم الى الارض ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم الى الارض ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم إلى الأرض ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم إلى الأرض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 إلى الأرض إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتموا إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة من الآخرة من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة من الآخرة من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة من الآخرة من الآخرة, الاخرة أرضيتموا بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 آخرة إلا قليل في الآخرة إلا قليل إلا تنفهو يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا ولا تضره شيئا شيئا عذابا اليم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا شيئا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ولا تضروه شيئا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ليما و يستبد القوم غيركم ولا تغضه شيئاً شيئاً والله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجوا الذين كفروا ثانية ثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا اخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَيْرِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ, إذ يقول لصاحبه لَا تَحْزَنِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِذْ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 وجعل كلمة الذين كفروا السفلا السفلا السفلا و كلمة الله هي العلية العلية العلية و الله هي العلية و الله هي العلية والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله إن فروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون خير لكم إن كنتم تعلمون خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ولكن بعدت عليهم الشقة بَاعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عف الله عن كلمه اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكافرين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وهمفسهم بأموالهم وأنفسهم واليوم آخر أي يجاهد بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم أي يجاهد بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهد بأموالهم وأنفسهم واليوم الآخر واليوم الآخر أي يجاهد بأموالهم وأنفسهم لا يستأذن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهد بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وابتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وابتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون واليوم الآخر وابتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر وضابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وابتات قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وابتات قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره اللههم بعثهم فثبطهم وقيل قعودو مع القاعدين وقيل قعودو مع القاعدين ولكن كره اللههم بعثهم فثبطهم وقيل قعودو مع القاعدين لا أعد له عددا ولكن كره اللهم بعاثهم فثبّطهم وقيل قعود مع القاعدين ولوراد الخروج لا أعد له عددا ولكن كره اللهم بعاثهم فثبّطهم وقيل قعود مع القاعدين ولو أراد الخروج لعد له عدة ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبّتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ما زادكم إلا قبالا ما زادوكم إلا قبالا ما زادوكم إلا قبالا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ما زادوكم إلا قبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون وهم كارهون حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون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 ذلني ولا تفتني يقولوا ذلني ولا تفتني ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني يقولوا ذلني ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا في الفتن سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بالكافرين بالكافرين, بالكافرين إن تصبك حسنة تسوءهم تسوءهم وإن تصبك مصيبة يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولّوهم فرحون، وهم فرحون. قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولّوهم فرحون، وهم فرحون. قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولّوهم فرحون.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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أين يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا من عنده أو بأيدينا من عنده أو بأيدينا عنده أو بأيدينا أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا, بأيدينا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا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 انَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَبُرَ هَل لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُم لي تقبل منكم قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسحين إنكم كنتم قوما فاسحين وما منعهم أن تقبل منهم نفاقاتهم إلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤتون الصلاة ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون وَمَن نَّعَمَ نَعَهُم أَيُّ قَبَلٍ مِّنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ أي يقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفوا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالئ ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أن وَلَهُمُ الْكَفَوُوُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إلَّا وَهُمُ كُسَالَ وَلَا يُنفِقُونَ إلَّا وَهُمُ كَارِهُونَ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إلَّا وَهُمُ كُسَالَ وَلَا يُنفِقُونَ إلَّا وَهُمُ كَارِهُونَ وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا ينفقون إلا وهم كارمون وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالا, إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا أولادهم ولا أولادهم, ولا أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وهم كافرون في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون كافرون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 قَوْمٌ يَسْرِقُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَسْرِقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا وَلَوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَهُمْ يَجْمَحُونَ لَوْلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ أو مدخلن لواللو إليه وهم يجمعون لو يجدون ما الجأن أو مغارات أو مدخلن لواللو إليه وهم يجمعون لو يجدون ما الجأن مغارات أو مدخلن لواللو إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات. مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ إذا هم يسخطون وإلام يعطوا منها إذا هم يسخطون فإن أعطوا منها رضوا وإلام يعطوا منها إذا هم يسخطون فإن أعطوا منها رضوا وإلام يعطوا منها إذا هم ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيكفينا الله من فضله ورسوله ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيكفينا الله من فضله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسب الله سيبتين الله من فضله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتتهم الله آتتهم الله اتاهم اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنا إلى الله راغبون إنا إلى الله راغبون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 والمؤلفة قلوبهم وفي الدقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والمؤلفة قلوبهم وفي الدقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم, والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي او يقولون هو يؤذون النبي ويقولون هو اذ ومنهم الذين يؤذون النبي او يقولون هو ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذ <حيك> قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين <T2> <تصفيق> قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن <Xavier> <يصفين> للمؤمنين <Mayo thumb> للمؤمنين <قليبة> قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين قل أئذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم للذين آمنوا منكم للذين آمنوا منكم ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم لهم عذاب أليم والذين يوذون رسول الله لهم عذاب أليم عذاب أليم لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أي يرضوه إن كانوا مؤمنين مؤمنين والله ورسوله أحق أي يرضوه إن كانوا مؤمنين والله ورسوله أحق أي يرضوه إن كانوا مؤمنين والله ورسوله أحق أي يرضوه إن كانوا مني أحق أي يرضوه إن كانوا مني ألم يعلم أنه من يحاذى الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ألم يعلموا أنه من يحاذى الله ورسوله فإن لهنا رجها نم خالدا فيها؟ألم يعلموا أنه من يحاذى الله ورسوله فإن لهنا رجها نم فإن لهنا رجها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 أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل لستهزيء إن الله مخرج ما تحدرون. قل لستهزيء إن الله مخرج ما تحدرون. قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتموا لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون كنتم تستهزؤون تستهزؤون تستهزؤون قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون تستهزؤون قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون قل ان لله واياته ورسوله كنتم تستهزئون تستهزئون تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفوت بعد ايمانكم بعد ايمانكم بعد ايمانكم قد كفوت بعد ايمانكم ان يُعذَّب طائفةٌ منكم تُعذَّب طائفةٌ بأنهم كانوا مجرمين ان يُعذَّب طائفةٌ منكم تُعذَّب طائفةٌ بأنهم كانوا مجرمين منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن يعفعوا طائفة من كُمْ تُعَذَّبَ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم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 مقيم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتا وأكثر أموالا وأولادا كانوا أشد منكم قوتا وأكثر أموالا وأولادا كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموال وأولاد. أشد منكم قوة وأكثر أموال وأولاد وأولاد. كل من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموال وأولاد. كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم, وخدتم كالذي خاضوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتموا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتموا كالذي خابوا أولئك حبضت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة, والآخرة أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا ولا خيرة ولا خيرة في الدنيا ولا خيرة حبطت أعمالهم في الدنيا ولا حبطت أعمالهم في الدنيا ولا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وأولئك هم الخاسرون الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمأثفكات والموتفكات قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والموتفكات ألم يأتهموا نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والموتفكات ألم يأتهم نبء الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتوفيات؟ ألم يأتهم نبء الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتوفيات؟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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض اولياء بعض بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، ومساكن طيبة في جنات عدن، جنات تجري من تحتها. أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن.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 نبي اجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم عليهم يا أيها النبي اجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أعلمهم الله ورسوله من فضله وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أُغْنَاَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ أُغْنَاَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أُغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ أُغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ أن أُعْنِيهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ أَنْ أُعْنِيهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِيَّتُ بُوِيكُ خَيْرًا لَّهُمْ خَيْرًا لَّهُمْ فَإِيَّتُ بُوِيكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِيَّتَ وَلَوْ يُعْذِبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، والآخرة، وإيتَوَالَهُ يُعذِبُهُ اللَّهُ عذاباً لِمَنْ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، والآخِرَةِ، في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، والآخِرَةِ. و اي يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا ولاخره والاخره عذابا اليما في الدنيا ولاخره والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير وما لهم في الارض من ولي ولا نصير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 لئن آتنا من فضله لنصدقنا ولنكونا من الصالحين لئن آتنا من فضله لنصدقنا ولنكونا من الصالحين لئن آتنا من فضله لئن آتنا لئن آتنا من فضله لنصدقنا ولا نكون من الصالحين، لئن آتنا من فضله لنصدقنا ولا نكون من الصالحين.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 مَا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا مُعْرِضُونَ مُّعْرِضُونَ آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون آتاهم آتاهم آتاهم, آتاهم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 بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون في قلوبهم. إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا وبما كانوا يكذبون فأعقبهمون فقام في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا وبما كانوا يكذبون بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيب الغيب ونجواهم وأن الله علام الغيب ونجواهم وأن الله علام الغيب سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب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 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم.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 استوفِل لهم أو لا تستوفِل لهم إن تستوَفِر لهم سبعين مرة فليَوَفِّر الله لهم فليَوَفِّر الله لهم فليَوَفِّر الله لهم إن تستوَفِر لهم سبعين مرة فليَوَفِّر الله لهم إن تستوفل لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب وكرهوا أي يجاهد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحرب أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب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 وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم ما أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاءا بما كانوا يكسبون جزاء بما كانوا يكسبون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فَالْيَضْحَكُ قَلِيلًا وَالْيَبْكُ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِرْجَعَكَ اللَّهُ إلَى قَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَسَتَأْذَنُكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُ مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُ مَعِي عَدُوًا ولن تقاتلوا معي عدوا، فقل لن تخرج معي أبدا. ولن تقاتلوا معي عدوا، فقل لن تخرج معي أبدا. ولن تقاتلوا معي عدوا. فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فإن رجعك الله إلى ضائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فقل لن تخرج معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرج معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة مره إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم, وأولادهم أموالهم وأولادهم <تصفيق> إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون كافرون في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون كافرون في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْغَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطُّغْلِ مِنْهُمْ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطُّغْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ استاذنك اول الطول منهم وقالوا ذرناكم مع القاعدين استاذنك اول الطول منهم وقالوا ذرناكم مع القاعدين استاذنك اول الطول منهم وقالوا ذرناكم مع القاعدين واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اول الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين وإذا أنزلت سورة أم آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين وإذا أنزلت سورة نامنوا بالله وجاهدوا أنامنوا أَنَا مِنُّي بِاللَّهِ وَجَاهِدُ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأْذَنَكَ أُلُوطَ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْمَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ أُنْزِلَ السُّورَةُ أَنَا مِنُّي بِاللَّهِ وَجَاهِدُ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأْذَنَكَ أُلُوطَ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وقالوا ذرنا مع القاعدين أنزل السورة ام آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اول الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنا مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف بايه يكونوا مع الخوالف وطب على قلوبهم فهم لا يفقهون على قلوبهم فهم لا يفقهون وطب على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسل والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لكن الرسول والذين آمنوا معه لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك لهم الخيرات الخيرات وأولئك هم المفلحون وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله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 الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذب الله ورسوله من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم, عذاب أليم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 تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إذا ما أتوك أن تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون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 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا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 تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزناً لا يجدون ما ينفقون حزناً لا يجدون ما ينفقون حزناً لا يجدون ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء أغنياء وهم أغنياء وهم أغنياء وهم أغنياء إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء وهم أغنياء وهم أغنياء, وهم أغنياء رضوا بأي يكونوا مع الخوالف بأي يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتفون إليكم إذا رجعت إليهم قل لا تعتفي لن نؤمن لكم لن نمل لكم إليهم قل لا تعثرون لنؤمن لكم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعثرون لنؤمن لكم لنؤمن لكم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعثرون لن لنؤمن لكم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم أخباركم من أخباركم من أخباركم, من أخباركم من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله عملكم ورسوله وسير الله عملكم ورسوله وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فَيُنَبِّئُكُمُ بما كنتم تعملون سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ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 فأعرِضوا عنهم إنهم رجس إنهم رجس ومؤواهم جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون ومؤواهم جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون ومأوأهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون وماوأهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون وماوأهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون جزاء بما كانوا يكسبون وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يحلفون لكم لترضوا عنهم فانترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله Al-A'arabu aşad kufra wa nifaqa wa ajderu an la yaklamu hudud ma anzal Allah ala rasulih أعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدوا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أشد كفر ونفاق وأجدوا أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائل ويتربص بكم الدوائل الدوائل ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائل ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواهر الدواهر من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواهر الدواهر عليهم دائرة السوء Assuq Assuq Assuq Daira Assuq Assuq Alayhimu Daira Assuq Assuq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 ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر واليوم الاخر واليوم الاخر, واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ومن ال A'rab maei yakin bila Allah dan hari akhir, dan tidak mengambil apa yang ia buang kubrah kepada Allah dan salawat Rasul. A'rab maei yakin bila Allah dan hari akhir, dan tidak mengambil apa yang ia buang kubrah kepada Allah Rasul. A'la inna qurbatul ألا إنها قربة لهم ألا إنها قربة لهم قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, خالدين فيها أبدا والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا, خالدين فيها أبدا ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والسابقون الأولون من المهاجرين والأوصال والذين اتبعونهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم, وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والسابقون لولون من المهاجرين ولوصار والذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار جنات تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبدا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 ذلك الفوز العظيم، ومن حولكم من الأعراب منافقون، ومن حولكم من الأعراب منافقون، ومن حولكم من الأعراب منافقون، ومن حولكم من الأعراب منافقون. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم ومن أهل المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم ومن أهل المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم نحن نعلمهم نحن نعلمهم سنوعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب نظيم. سنوعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب نظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا وعملوا صالحاً وآخر سيئ أن عسل الله أن يتب عليهم عليهم. عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا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 خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكهم بها وصل عليهم عليهم وتزكهم بها وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكهم بها وصل عليهم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 والله سميع النعيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ألم يعلموا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 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ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 وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم عليهم إما يعذبهم وإما يتب عليهم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم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 الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإبصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وتفريقا بين المؤمنين وإبصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإضطادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وتفريقا بين المؤمنين وإضطادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُونَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى الْحُسْنَى وَلَا يَحْلِفُونَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى الْحُسْنَى الحسن إن أردنا إلا الحسن ولا يحلف إن أردنا إلا الحسن الحسن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا، لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوام أول يوم أحق أن تقوم فيه. أسس على التقوام أول يوم أحق أن تقوم فيه. على التقوام أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقاوين أول يوم نحق أن تقوم فيه على التقاوين أول يوم نحق أن تقوم فيه لمسجد أسس على التقاوين أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا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 فانهار به في نار جهنم على شفا جرف هار فانهار به هير فانهار به في نار جهنم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَضَالٍّ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به فانهار به في نار جهنم على تقواه من الله وردوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فانهار به في نار جهنم على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم في نار جهنم افَمَنُّ السَّسْقَ بُنيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ مَّنُّ السَّسْقَ بُنيَانُهُ عَلَى شَفَا جُفٍّ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ أَفَمَن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه ام من اسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 إلا أن تقطع قلوبهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم تقطع قلوبهم ريبه في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم ريبه في قلوبهم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 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اشترا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الجنة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن في التوراة والإنجيل والقرآن والقرآن والإنجيل والقرآن والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله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 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الرّاقعون، الرّاقعون الساجدون الآمنون بالمعرف ونهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. التائبون العابدون الحامدون السائخون الراكعون الساجدون لا مرون الاملون الاملون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ال آمرون بالمعروف ونهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشري المؤمنين وبشري المؤمنين. ما كان للنبي واللذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا ولو كانوا لقربا من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرون المشركين ولو كانوا ولو كانوا لقرب ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين ولو كانوا ولو كانوا لقرباء ولو كانوا لقرباء بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربان بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولو كانوا لقربان بعدما تبين لهم أن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 أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبينوا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه عن موعدة وعدها إياه وعدها إياه عن موعدة وعدها إياه لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وما كان استغفار إبراهام لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ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 حتى يبين لهم ما يتكون، وما كان الله ليضلل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتكون، بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتكون، بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتكون. ان الله بكل شيء عليم بكل شيء عليم بكل شيء عليم ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض والارض, والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأوصال الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصير الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، والأنصار الذين تبعوه في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم عليهم. إنه بهم رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وَظَنُّوا أَنَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا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 ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا بل جاء من الله إلا إليه ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا بل جاء من الله إلا إليه حتى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 أرض بما رحبت وضيقت عليهم وضيقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلي وضيقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه حتى إذا ضيقت عليهم الأرض بما رحبت وضيقت عليهم أنفسهم وظنوا, وظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أية خلفوا عرسو لله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ومن حولهم من العرب أية خلفوا عرسو لله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا نصت في سبيل الله ولا يطئون ولا يطئون موت أي غي الكفار ولا ينالون من عدو نيل إلا إلا كتب لهم به عمل صالح ولا ينالون من عذوب نيل نيلا كتب لهم به عمل صالح ولا يطؤون موطئا يغيب الكفاو ولا يطؤون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله ولا يطعون. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ولا يطؤون موطئا يغيث الكفار موطئا يغيث الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم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 وما كان المؤمنون لينذر كافه، فلو لم تر من كل فرقة منهم قايفة ليتفقمو في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذون إليهم لعلهم يحذرون إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولينذر قومهم إذا رجعون إليهم لعلهم يحذرون قومهم إذا رجعون إليهم لعلهم يحذرون فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر. وليُنذِرُ قومهُ إذا رجعُوا إليهمُ لعلَّهمُ يحذَّونَ وليُنذِرُ قومهُ إذا رجعُوا إليهمُ لعلَّهمُ يحذَّونَ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجد فيكم غلظة من الكفار وليجدوا فيكم غلظة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة غلظة من الكفار وليجدوا فيكم غلظة غِلْوِهِ قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَيَجِدُونَ فِيكُمْ غِلظَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً مِنَ الْكُفَّارِ وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً يَا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، واليجدوا فيكم غضب، واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا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 فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم أيكم زادته هذه إيمانا إيمانا إيمانا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا من يقول أيكم زادت ه هذه مناب، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم يستبشرون، فزادتهم إيمان وهم يستبشرون، فزادتهم إيمان وهم يستبشرون، فزادتهم إيمانو وهم يستبشرون، فزادتهم إيمانو وهم يستبشرون، إيمانو وهم يستبشرون، فزادتهم إيمانو وهم يستبشرون، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا.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 فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون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 مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ من صَرَفُوا نَظَرَ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ من صَرَفُوا وإذا ما, أنزل السورة وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّضَّرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّضَّرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم صرفوا وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بعض هل يريكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا حريص عَلَيْكُمْ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم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 انفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم لقد جئكم رسولٌ من انفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم رؤوف رأف الرحيم، رأف الرحيم، رأف الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله، لا إله إلا هو، هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، عليه توكلت. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را ألف لام را العظيم أَلِفْ لَمْرَى العظيم أَلِفْ لَمْرَى وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمْرَى الف لام را الف <الإسلام ري> العظيم الف لام مرة الف العظيم ا ل م ر